سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من أما بعد مع الدرس الرابع والثلاثين من دروس شرح الشاطبية ومع البيت السادس والتسعين من فرش حروف سورة البقرة. قال الناظم رحمه الله. وتصدق وخف النما. ترجعون كل بضم وفتح عن سوى ولد العالم. قرأ عاصم المرمز له بالنون من نما بتخفيف الصاد فيه. وأن تصدقوا خير لكم على حذف إحدى التاءين وقرأ الباقون بتجسيد الصاد وأن تصدقوا خير لكم على إضافة التاء الثانية في الصاد. وقال كل ترجعون كل بضم وفتح عن سوى ولد العلاء أي قرأه غير أبي عمرو بضم التاء وفتح الجيم في لفظ يوما الله عمر واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ترجعون بضم التاء وفتح الجيم مبنيا للمفعول وقرب عمر بفتح التاء وكسر الجيم واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ترجعون مبنيا للفاعل قال وفي ان تضل الكسر فاز وخفف فتذكر حقا وارفع الراء فتعدلا قرأ حمزه بكسر الهمزه في إن تضل إحدهما إن تضل على أن إن شرطية وكلمة تضل فعل الشرط والفاء فتذكر جواب الشرط ورفع راء فتذكر على انه فعل مضارع مجرد من الناصب والجازم فتكون قراءة حمزة هكذا <تصفيق> إن تضل إحدهما فتذكر إحديهما الأخرى هكذا يقرأ حمز قال وخففوا فتذكر حقا أي قرأ ابن كثير وابو عمر بتخفيف الكاف وإذ كان الذال قبلها هكذا أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما على قراءة ابن كثير ابو عمر له التقليل في إحداهما لا لكنهما يتفقان على فتذكر هكذا يقرأ ابن كثير وابو عمر فتذكره وقرأ نافة وابن عامر وعاصم والكسائي بفتح الذال وتشديد الكاف ونصب الراء فتذكر إحداهما فتذكر عقفا على أن تضله. قال تجارة ننصب رفعه في النساء ثوى قرأ المرموز لهم بالثاء من ثوى فهم الكفيون عاصم وحفزة الكسائي بنصب لفظ تجارة يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة إلا أن, تتكون تجارة إلا أن تكون تجارة بالنص الكوفيين عاصم وحمزة والكسال خبر كان واسمها ضمير الأموال يعني بالنصب على أن كلمة تجارة خبر كان واسمها ضمير الأموال وقرأ الباقون بالرافة. إلا أن تكون تجارة عن من تراض منكم على اعتبار أن كان تام تكتفي بمرفوعها وقال عاصم بنص بلظة تجارة حاضرة هنا في سورة البقرة قال الناظم وحاضرة مع هنا عاصم تلأ على أن كلمة تجارة خبر كان وحاضرة صفة صفة لها واسم كان مقدر تقديره المعاملة والتجارة فتكون قراءه عاصم هكذا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم تجارة حاضرة ويقرأ الباقون بالرفع إلا أن تكون تجارة حاضرة على اعتبار كان تامة تكتفي بمرفوعها بعد ذلك قال وحق, وحق, وحق الرهان ضم كسر وفتحة وقصر ويعفر ما يعذب سمى العلا شد الجزم شد الجزم نعم قرأ ابن كثير وابو عمر المرموز لهم بكلمة حق وحق رهان بضم الراء والها من غير الف لغ فروهن مقبوضة فروهن مقبوضة هكذا قرأ ابن كثير وابو عمرو جمع رهن ورهن مثل سقف وسقف وقرأ الباقون بكسر الراء وفتح الهاء رهان فرهان فرهان مقبوضة جمع رهن كذلك مثل كعب وكعاب نعم قال بعد ذلك ويغفر ما يعذب سمى العلاء شذى الجزم <تصفيق> قرأ نافع ابن كثير وابو عمرو وحمزة والكسائي بجزم راء يغفر وباء يعذب في فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء عطفا على يحاسبكم المجزون وقرأ ابن عامر عاصم بالرفع في الكلمتين فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء على الاستئناف أي فهو يغفر وقد مر مذاب القراء من حيث إضغام الرأف اللام في الميم في باب حروف قربت مخارجها. قوله والتوحيد فيه وكتابه شريف اي قرأ حمز والكساء بكسر الكاف وفتح التاء والف بعدها في لفظ امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتابه ورسله وكتابه على الافراد والمراد القران او جنس الكتب المنزله أو جنس الكتب المنزله وقرا الباقون وكتبه بضم الكاف والتاء بدون ألف على الجمع نعم قوله وفي التحريم جمع حينا على اي قرأ ابو عمرو وحفص في سورة التحريم ومريم بنت عمران التي أحصلت فرجا فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه به بضم الكاف والتاء بدون ألف هكذا قرأ أبو عمرو حفص وقرأ الباقون وكتابه بكسر الكاف وفتح التاء والف بعدها على الإفراد البيت الأخير في سورة البقرة يذكر فيه الناظم يآتي الإضافة الواردة في السورة قال وبيتي وعهدي فذكروني مضافها وربي وبي مني وإني مع الحلاء وضمن هذا البيت يآت الأضافة الوالدة في سورة البقرة وهي على النحو التالي بيتي كلمة بيتي في أنطهر بيتي للطائفين ويفتح اليأ فيها نافع وهشاب وحفص ويسكنها غيرهم وعهدي أي كلمة عهدي في لا ينال عهد الظالمين يسكن اليأ فيها حفص وحمزة ويفتحها غيرهما كلمة فاذكروني قال فاذكروني مبافوها تذكروني أذكركم أي فتح فيها ابن كثير وحده وأسكنها غيره وربي في قوله تعالى قال ربي الذي يحيي ألم تر إلى الذي حاج ابراهيم في ربي أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت إذ قال إبراهيم ربي الذي نعم يسكن الياء فيها حمزه فيقرأ ربي الذي يحيي ويميت ويفتحها غيره يقرؤون ربي الذي كلمه بي وليؤمن بي يفتح الياء فيها ورش وصلا ويسكنها غيره مني في قوله تعالى فانه مني الا من اغترف فتح الياء فيها نافع وابو عمرو واسكنها غيرهما واني معا يعني اني في موضعين اني اعلم ما لا تعلمون إني أعلم غيب السماوات والأرض يفتح لي في الموضعين أهل سماء وصلا ويسكنها غيرهم وصلا وقفا والله تعالى أعلم بهذا نكون قد انتهينا من فرش حروف سورة البقرة والآن ننتقل إلى باب فرش حروف سورة آل عمران قال الناظم رحمه الله تعالى وإذ التوراة ما رد حسنه وقل لفي جود وبالخلف بللأ وفي تغلبون الغيب مع تحشرون في رضا وترون الغيب خص وخلل ورضوان نضم غير ثاني العقود كسره صح كسره إن الدين بفتح رفلة وفي يقتلون الثاني قال يقاتلون حمزة وهو الحبر ساد مقتلا وفي بلد ميت مع الميت خفاق صفى نفر والميت الخف قولة وميت لدى الانعام والحجرات خذ وما لم يمت للكل جاء مثقلا ففصلها الكوفي ثقيلا وسكنه ووضعته وضموا ساكنا صحف كلا فقل زكريا دون همز دون همز ورفع غير شعبة الاولى وذكر فناداه ابجعه شاهدا ومن بعد ان الله يكثر في كلا مع الكاف والاس ولا مع والاسراء يبشر كم سما نعم كمل مرة ثانية مع الك مع الكهف والإسرائيل يبشروا كم سما نعم ضم أرضك وقصد ضم أقله وإضجاعك التوراة ما رد حسنه أي قرء بن ذكوان الكساء وابو عمر بإمالة ألف لفظ التوراة إمالة كبرى وهي المعبر عنها بالإضجاع وإضجاعك يعني الإمالة الكبرى يقصد الإمالة الكبرى لفظ التوراة ثم ورد في القرآن الكريم نحو وأنزل التوراة والإنجيل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأت بالتوراة فتلوها طبعا أن تنزل التوراة هذا بالنسبة لابي عمرو الشاهد أن أمالت التوراة حيثما جاء نحو إنا أنزلنا التوريه وأنزل التوريه بإمالة كبرى وهو الإذجاع لابن ذكوان والكسائي وأبو عمر وأبي عمرو قال بعد ذلك وقل في جود أي قرأ ورش حمزة بالتقليل في لفظ التوراة حيثما ورد قولا واحدا هكذا وأنزل التوراة والإنجيل وأنزل التوراة من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة قل فأتوا بالتوراة إن أزلت توراة هكذا يكون التقليل لورش وحمزة ثالثا قال وبالخلف مللا أي التقليل ورد عن قالون بخلاف فله الفتح وله التقليل بالوجهين قرأ له الإمام الداني على أبي الفتح فارس وبالفتح قرأ على أبي الحسن التقليل كما مر وأنزل التوراة هكذا يروي قالون أو يقرأ بالفتح كذلك وأنزل التوراة فله وجان التقليل والفتح باقي القراء الذين لم يذكروا في هذا البيت لهم الفتح قولا واحدا وأنزل التوراة من قبل أن تنزل التوراة كل فأتوا بالتوراة وفي تغلبون الغيب مع تفسرون في ربن قرأ حمزة والكساء بياء الغيب في كل الذين كفروا سيغلبون ويحشرون بياء الغيب وقرى غيرهما بتاء الخطار كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون قوله وترون الغيب خصة وقل أي قرأ كل القراء إلا نافعا بياء الغيب في يَرَوْ مثلهم مِثْلَيْهِمْ رأي العين الْعَيْنِ وقرأ نافعه في أحداؤه بتاع الخطاب مثلهم لَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَا الْعَيْنِ ورضوان نظم غيرتان العقود كسره صح روى شعبه ضم الراء بدلا من كسرها في لغة رضوان حيثما وقع إلا الموضع الثاني في سورة المائدة المشر إليها بالعقود وهو يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُولَ السَّلَامِ هذا هو الموضع الثاني في سورة المعدة المتفق على كسر الرأي فيه لكل القراء نعم شعب يروي بضم الراء في غير هذا الموضع هكذا مثلا قُلْ أَوْ نَبِّيْكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الْأَنْهَارُ خالدين فيها خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ ورضوان من الله يبشرهم ربهم بِرَحْمَةٍ منه ورضوان ورضوان مِنَ الله أَكْبَرُ هكذا يروي شعبه بضم الراء في كل لفظ رضوان إلا الموضع الثاني من سورة المائدة وباقي القراء يقرؤون بكسر الراء في كل المواضع قوله إن الدين بالفتح رفلا أي قرأ الكساء بفتح العمزة في قوله تعالى أن الدين عند الله الإسلام أن الدين على أنه بدل كل من قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو بدل من أنه لا إله إلا هو أو بدل اجتمال لأن الإسلام يشتمل على التوحيد وقرى الباقون بكسر الهمزة إن الدين عند الله الإسلام على الاستئناف قوله وفي يقتلون الثاني قال يقاتلون حمزة وهو الحبر سادة مقتلة قرى حمزة نظم ويقاتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويقاتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس بضم الياء وفتح القاف والالف بعدها وكسر التاء ويقاتلونه وقرأ الباقونه ويقتلونه بفتح الياء وسكون القاف والالف وضم التاء أما قوله تعالى ويقتلون النبيين الموضع الأول فمتفق عليه ولذلك قيده الناظم بقوله وفي يقتلون الثاني أي الموضع الثاني لأن الموضع الأول إن الذين يكفرون بأيات الله ويقتلون النبيين متفق على قراءتها كذا ويقتلون ومعنى قوله وهو الحبر ساد مقتلا هذا ثناء من الناظم على الإمام حمزة رحمه الله بأنه عالم متمكن تفوق على أقرانه تجربة للأمور وساد على أترابه بالعلم رحمه الله وفي بلد ميت مع الميت خففه صفى نفرا والميت تنصف خويلة قرأ شعبة وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر بإسكان الياء, ال... بإسكان الياء مخففة في سقناه لبلد ميت هكذا بدل ميت ميت في سورة الأعراف فسقناه إلى بلد ميت في سورة فاطر وخففوا الياء كذلك في نظ الميت المعرف بأل حيثما ورد بشرط أن يكون معرفا مذكرا معرفا مذكرا نحو تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وقرأ باقي القراء بكسر اليامو مشدده تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي أما شعبه ابن كثير وابو عمرو وابن عامف تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي فسقناه لبلد ميت فسقناه إلى بلد ميت قوله والميتة صفخ ولا أي قرأ كل القراء إلا نافعا بتخفيف اليا في وآية لهم الأرض الميتة في سورة ياسين وقرأ نافع وحده بكسر اليا مشددة وآية لهم الأرض الميتة هكذا يقرأ نافع وأما لفظ الميتة الذي في, سورة البقرة في سور البقرة والمائدة والنحل وهو المعرف المؤنث الميتة ورد في سورة البقرة والمائدة والنحد فاتفق القراء السبعة على تخفيف يائه بالسكون الميتة فردمت عليكم الميتة نعم وميتة لدى الأنعام والحجرات خذ أي قرأ القراء السبعة إلا نافعا بسكون الياء مخففة في موضعين أو من كان ميتا فأحييناه في سورة الأنعام هكذا يقرأ كل القراء إلا نافعا ونافى يقرأ أو من كان ميتا بتجديد الياء مكسورة والموضع الثاني يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا هكذا يقرأ كل القراء إلا نافعا ونافى يقرأ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا بكسر الياء مشددة قولوا وما لم يمت للكل جاء مثقلا أي اتفق القراء السبعة على تجديد الياء في اللفظ الذي لم تتحقق فيه صفة الموت نحن وما هو بميت إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم بعد ذلك لميتون هذه الألفاظ متفق على الياء فيها مكسورة لكل القراء نعم وكفلها الكوفي ثقيلا قرأ الكوفيون عاصم حمزة والكسائي بتجيل الفاء في وكفلها زكريا وكفلها على أن الفاعل هو الله عز وجل والهاء لمريم مفعوله الثاني وكف وزكريا مفعوله الأول وقرأ الباقون بتخفيف الفاء على أن الفاعل زكريا وكفلها زكريا وكفلها زكريا هكذا لأهل سبأ وابن عامر قوله وسكن ووضع وضم ساكنه صحفلا قرأ ابن عامر وشعبا بإسكان العين وضم التاء للمتكلم والله اعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى والله اعلم بما وضعت بإسكان العين وضم التاء للمتكلم على انها من كلام ام مريم تحكي عن نفسها وقرا الباقون بفتح العين وتاء التانيث الساكنه والله أعلم بما وضعت يعني بفتح العين وتسكين التاء والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت على أنها جملة من كلام الله تعالى للتأكيد للتأكيد علم الله عز وجل والله أعلم بما وضعت هكذا قرأ كل القراء إلا ابن عامر وشعبة وقول زكريا دون همز جميعه صحاب ورفع غير شعبة الأولى أقرأ حفص وحمزة والكسائي بترك الحمزة في ذ زكريا حيثما جاء في القرآن مع قصر الألف زكريا كما نقرأ لحفص وقرأ البكر بإثبات الألف ب... بإثبات الحمزة بعد الألف فيكون من باب المد المتصل وكل قارئ يمدنه على حسب مذهبه في المد المتصل. ورفع غير شعبة الأولى أي قرأ أهل سماء وابن عامر الذين يثبتون الهمز في لفظ زكريا برفع الموضع الأول وهو وكفى لها زكرياء فكذا يقرأ أهل سماء الذين هم نافع ابن كثير وأبو عبد ومعه ابن عامر يقرؤون وكفى لها زكرياء وروى شعبة بنصب الهمزة وكفل هذا زكريا ومن هذا نجد أن القراء في لفظ وكفلها على ثلاثة مذاهب على النحو التالي قرأ نسما بن عامر وَكَفَلَهَا زَكَرِيَّا بتفحيف الفاء ورفع الهمزة روا شعب وَكَفَلَهَا زَكَرِيَّا بتشديد الفاء ونصب الهمزة وقرأ حفص وحمزة والكسائي وكفلها زَكَرِيَّا بتشديد الفاء وترك الهمزة. وأما بقية مواضع زكريا فيكون إعرابه على حسب موقعه في الكلام نعم فجاء مرفوعا في ثلاثة مواضع هي كلما دخل عليها زكرياء المحراب لأنه فاعل هنالك دعا زكرياء ربه كذلك مرفوع لأنه فاعل يا زكرياء انا نبشرك لأنه منادى على المفرد نعم في سورة مريم وجاء منصوبا في ثلاثة مواضع في سورة الأنعام وزكرياء ويحيى ذكر رحمة ربك عبلاه زكريا اذ نادى وزكرياء اذ نادى ربه على ما قبله نعم وذكر فناداه وأضجعه شاهدا ومن بعد أن الله يكسر في كلا. قرأ حمزة والكسائي بألف مبالغة بعد الدال على التذكير بدل فنادته الملائكة يقرأ حمزة والكسائي فناديه الملائكة ألف التذكير مع إمالتها فناديه الملائكة المقصود بالإرجاع أي الإمالة الكبرى فناديه الملائكة نعم هكذا يقرأ حمزة والكسائي وقرأ الباقون بتاء التأنيث فنادته الملائكة ومن بعد أن الله يبشر في كلا، أي قرأ حمزة وابن عامر بكسر الهمزة في إن الله يبشرك، ف... أي قرأ حمزة وابن عامر بكسر الهمزة في إن الله يبشرك. هكذا أقرأ حمزة وابن عامر إن الله يبشرك بكسر الهمزه إن الله. هذا الموضوع الواقع بعد فنادته الملائكة لأنه قال ومن بعد أن الله يبشر في كلا. وقرأ الباقولة بفتحها أن الله يبشره فالذي يقرأ بكسر الهمزة حمزة وابن عامر هذا الموضع الواقع بعد فنادته الملائكة ولذلك قال الناظر ومن بعد أن الله يبشر في كلا وقرأ الباقولة بفتح الهمزة أن الله يبشره مع الكهف ويسرى يبشر كم سمى نعم ضم حرك وكسر الضم أثقالا أي قرأ ابن عامر المربوز له بالكاف من كم وسماء نافع ابن كثير وابو عمر ونعم لأنه العاصر قرأوا بضم الياء وتحريك الهباء بالفتح وكسر الشين مشددة إن الله يبشرك بيحيى. يبشرك في هذه الآية وفي آية الثانية إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح وهذا الموضعان في سورة الأمراض ولضب يبشر المؤمنين في سورتي الكهف والاسراء أو الإسراء والكهف مأخوذ من بشر المضاعف. فيقرأ ابن عامر ونافع وابن كثير وابو عمرو عاصم يبشرك بيحيى يبشرك بكلمات يبشر المؤمنين نعم وقرأ حمزة والغساء المسكت عنهما يبشر بفتح الياء وسكون الباء وضم الشين مخففة من البشر وهو البشارة أن الله يبشرك يبشرك أو إن الله يبشرك على حسب قراءة حمزة إن الله يبشرك يبشر المؤمنين نعم قوله نعم عما في الشورى وفي التوبة تعكسه لحمزة نعم عما في الشورى أن يقرا أو قرأ عاصم ونافع وابن عامر في سورة الشورى ذلك الذي يبشر الله عباده ذلك الذي يبشر هكذا قرأ عاصم ونافع بن عامر وقرأ الباقون وهم ابن كثير وابو عمر وحمزة الكسائي ذلك الذي يبشر الله عباده قوله وفي التوبة اعكسوا لحمزة مع كافر مع الحجر اولى ايخففوا لحمزة لان عكس التفكير التخفيف قرأ حمزة بالتخفيف في سورة التوبة في يبشرهم ربهم يبشرهم بالتخفيف في سورة التوبة وفي موضعين في سورة كاف كافي عن مريم يا زكريا انا نبشرك هذا موضع الموضع الثاني لتبشر به المتقين في آخر سورة مريم والموضع الأول في سورة الحجر قال عنه مع الحجر اولا قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام قالوا لا توجل إنا نبشرك وقيد الموضع الأول ليخرج الموضع الثاني المتفق على تجديده فيه فبما تبشرون هذا متفق على تجديده لكل القراء فيقول خلاف حمزة في الموضع الأول إن إنا نبشرك بغلاء هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين هذه قراءات مختارة للآية قال من الله تعالى فنادت الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب البعولا برواية الشام علي بن عامل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فنادت الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيا مصدقا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين ثم رواية ابن ثقوان فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحريب إن الله يبشرك بيحيا مصدقا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين ثم رواه خلف عن حمز فلاديه الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيي إن الله يبشرك بيحيي مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين ثم رواية خلاة فناديه الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيي مصدقا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين ثم قراءة الكسائي فناديه الملائكة وهو قا. يصلِّ في المحرابِ أن الله يبشرك بيحِي مصدقا, مصدقاً بكلمة من الله وسيداً وحصوراً ونبياً من الصالحين